أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من 116. خلق الأرض والسماوات العلا 117. الرحمن على العرش استوى 118. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى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 إذ رآ نارا فَقَالَ لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أعتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان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 قال هي عصايا أتوكوا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فيذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واظم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء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 ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفطه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري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 إذ أوحينا إلى أمك ما يُحَالَ أنقذ فيه في التابوت فَقَذَّفِهِ فِي الْيَمِ فِيهِ فيه في التابوت فَقَذَّفِهِ فِي الْيَمِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ يأخذه عدو ليواعده وألقيت عليك محبة مني ولي تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم فتقول هل أدلكم على من يكفله Farjana kela ummek kete qarra eynı ve olat epzen. Vatelte nefs, fanajina k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 وأنزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتال كلوا ورعوا أنعامكم إن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 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَا قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ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 كأنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاه فألقي السحرة سجدا قالوا رب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آثن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخي ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من والذي فطرنا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا اننا امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحت والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيمنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَلَا تَطْغُو فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَيْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وإني لغفار لمن تبا وأمن وإني لغفار لمن تبا وَآمَنَ وعمل صالحا ثم تدان وما أعجلك عن قومك يا موسى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 أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا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 وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنَ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ برحيتي ولا برأسي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 وسع كل شيء العلم كذالك نقص عليك من أباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن من أعرض عن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 إذ يقول أمثلهم طريقا إلَّا بثم إلَّا يوما ويسألونك عن الجبال, ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا يَذَرُهَا قاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِجًا وَجَلَا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ يا علا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يبيعون الداعي لعوجلا، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن لهم الرحمن وأرضي لهم قولاً يعلم مَا بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما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 وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا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 فع تعالى الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضاء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 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقاه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَؤُ فِيهَا وَلَا تَظْهَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فأكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى وعصى ادم ربه فغوى ثم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 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضوكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 الربه أو لم تأتي بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو ن أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك